وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعذابِ وَلَوْلَا أَجْرٌ مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ الْعذابَ وَلَا يَأْكِنَّهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 إنا أرض واتياء فإياهم يعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات نبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من ذابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فإن يأفكون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 زعم موتها لا يقولنا الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعثرون